بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورّي باطلاء دين الإسلام كان الرعنم دي بي سوداء فقران إسان فى يد من بائل فقران بائل سنكيسها لما سدد بنج الرح فقران أفرف فى في دني دين الإسلام كان الرعنم شاقلن قلبين تاكيو باطلا يو انشاغالمتا يوان كفا جلدينتا دعوا كرا ربي نما يامتون لقيدتا نمتاكو يو جيرو دنيا تنكيث تتابعا في چورا في كان انشاغالم دعوا لغا رغهون إسد الفاتح واري باطلاكم برا دور اللي أكاسم فني رغرا ما ريه السن وانما شاغالو يرون قلب الإنسان قلبي في عقل إنسان لا دين الإسلام كرتشوا فيه وبتشوا إرّا يرون قبض دوبة كرا بدا كرا شيطانا كدين الإسلام إرّا اتنما شغالين كنا كفار قريش إرّا نمنمة دريت هاتين هجته فكينف أك ما قاما يرو اما يا ممتي بيسفالاجو بيسني توكون جرامتي يو تلفزيون انتاهينا وان حقاتو كو كون تلفزيون في راديو ما كاسي بناتي وان دراها دين الاسلامين كلاتي دان او رسول ربي كلاتي دان او وان دين الاسلامي في رسول ربي رانا مش هاجلوا من جتة هلكني في قيال لي نمني كان وجهت إني وجهت أبنت التلفزيونا في راديو كنا النضر ابن الحارث جلما لعنه الله نضر كني قافتك رأبتة قريشين اتهاس بهاس وأجاي با يا قريش جل يا توتتين أمرين هما إذن تقبتاجرة مالوهي اللي قبطتني كيسامباتن محمدين قن دائما اسنو مكيسات تقدته او دو جالتن ودو حاسو ان اسا لغا جدتني كبجن اماناق ابنمنك اسا اماناق ابوهنجيرو جدتني او دو امنتن اسن كيسات تقدته اروايطا اررين اسا تويتيتنين اني قدته جباته وقا حقن اگهو اسن كيسات ترى arawadin de je de kanani yo inisnitidu fe falfalada je tanini la wallahi namicifalfala mi je den zahira kanbara kanma muhammad ra difa goduti هل كيسنك أن أنا ذيبي ميل على لا تد. دبي دبي دبي برا دين ربي نما يا نما نما أمانك أبني عدا بنام ودينها سوق أبنام نكرار بيتنا ما يام مروءك أبا إرديك أبا كان مكان الرفسان ديم الرّب نمت تباسان ديم نمني دين الإسلام إتني ما يام قريبا الرّب نمت تباسان ديم دين الإسلام هي دين ديم ديم كان الرفسه كان البوسه كان جبوسان ديم دين الإسلام إتني من نما يام علم إنساني لا ما يودب بثوان عاريه دوبدن، كناح نم أكنا كنا، نمني وعي إسأر رفسه إسأو واجد عليه هنجر، ملباس فترن نبي محمد كران إسأني كرا بريدة أكناتي كرا كنا را نم شاعر لوق ما إن النور ابن الحارث نمني فني هاراو ابراتاجو بروم سهاراو كلجي سينيدو في كاكامي كتاپا مالك غدي دان غلاسيت يرو في اتجوبات في كراو في اتانغلاسي كرا دين الاسلام كنار روان اتنم ديبسو ديمه براته ان الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَقُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ أكبر ربّن كي نجد مالاقا قدير أنقلاسني كرا ربي رانما دي بسوف قويا قياما اموشينا ايساني تتاتيج على ربّن واني اني مالاقا حقنقه باسه باجة حقنقه تي أنقلاسي مال اني ميهالالو نضرب من الحارس كني حاثوا موتة دوران بيا Bara teid, Rustumfa tumpaa, haavoisvandi arvaa, makmaiset durifa, seina ja haavon, nemarktani huvisi sukan nim bara teidu. Vanshah vanmatikaas, Zaman gari inumaa vaan زمنه جري وان ما گگابسو گگاب دو فا برات هدو في اكنو مانو دوتاو گگابيل افدهي لفرنقلچوفا زمنه جري قورا فا, فا برات هدو في زمنه جري وان كولفا كوميديا سبحان الله ويتقلي عندما كانت مكتباً سادر كائساني سادر كاورا فرسيطي الفور أقا ياد إساد كانت أبتيل فيه دين الإسلامي في رسول ربي درع أبتشوطي قد يجالي يو رسول ربي صلى الله عليه وسلم تاانيتني نمواجين ذكر ربي قلني ربي ياد سني كرا ربي تنما يامني نمو قرسن جانت فا نما دتشي سني رسول ربي عذاب ربي نما دتشي سني إران نما بقع اتشيسني naba sodatchani kararabbi tirasul rabbiina makasan nagr ibn al harisin le mogga rasuladu feita ait hasaw isa ka'ora san hasaw komedi yagara garadala ga namni gartani hasaw isa kanan ak gamadu wallahi muhammadin kunna qala hasawan tolu janduba wa muhammad refu isin tahay isin gammacise san qala isin tabsiise mire anil le jada namat gartani رسول ربي تيللا جاتو خارا سبحان الله كان قفتن دابن نغرين كوني دبرتي ولفتو دان سيبو تو سبحان الله وان ني هاسو هاسو قفا ميتي ايجان اللي اك ارغنما غوري نمتو قيو قلبي دين الاسلام تي اتي جلت ديننا قيبلا جرجا ارغي دبرتي سربتو دبرتي دانسي بو توفيده اكاستي دانسي بو سسا اكانا ميچوم قلب النساء غوغوي دي ديدين الاسلام رسول ربي نشاط هي اومن ان نشان رسول لي يوم يوج النيفك ينف ويتحجفان من ولت قبا رسول ربي موسم مو حج كنكيتها دعوه انا مت جول نذر من الحارس اللي تفسيس نما قررتاني شاغلو كانا هاروا هاروا قررتاني فدجججو ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله إلمنا ما إرانا ما ميشاء كارا ربي الراء نما جلسون بتاتوتو يجرج ربين كين شورا فيه طبق قراتي نما شاغل نما ثان عذاب قياما قبيئي ستكي سجر ربين كين سبحانه وتعالى يو ربي إراتي قراتو بونة الرجع رجل أكن من رجاهيني أكن متى جرى إسحاقه سوق أران جروج أتقان فيدان نمسن عذاب جهنم كجبي سلال السن جمع في جربين كين أقتولي قال وربيعتي لبرك يروز منا مرة كران إساني حاسوان كيستو إيمان دبلتو إيمان دبلامو وربيعتي لعلي We now realized that what departed him at all lifestyles We can show that in Ramadan We can show that There is no religion byuktana A TV for the Islam Again, فيديو عن وانس الأدين الإنسان من كه سنجر نمت أرجسيسو أكنم نشاهد له جد جير رمضان أكن النبائة هم بيتنون دكانه تعب غرغر غر قاسي يهاته أكنم نشاهد قامون يروه بيتن فيلمي أقعدت إيماننا ماذا بلمو وبليان إسلاما دبا ندر من الحارس كوني أقعدت دين الإسلام الرا نمشاغلاتني نتر وري قرار ربي رنم دي بس ونثال دين الإسلام للنبايعه تجرا كوني سنة ربي كناتي نبيي حدو إرت وانت كنه حجتم لكن ربي كنه سبحانه وتعالى مؤمن تو تكنه هند دين إساني إساني مجهز إسان دين الإسلام إساني مجهز دقيقه سات الدين قدير آبتن هنسبة تن قدير آبتن حق الرت قدي حق آبتني قدير آبتن الإسلام هن فجعتني جند مرانجين ربي كناتي سبحانه وتعالى كوني أليم سكرتني جرو دنياتي دبرا قرف ربي كرا قارئ الرتك دين الإسلام الرتك أدينها الأب وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته